فامان كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجو آل نوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه وان له الا امراة قدرناها فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ على عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى لهم قوم يعدون ام من جعل الاضطرارا وجعل خلالها انهارا وجال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراء Amen. <laughs> قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و اباءنا الا اننا مخرجون لقد وعدنا هذا نحن و اباءنا من قبل ان هذا فَلَق بضُ الذي تَتجون وَإِ رَبكَ لَذ فَضل على الناس وَ كسَ لا يشكون وَإِ رَبكَ لا يعلم ما تُك صذُورون وَما يونون وَما م يختلفون وإنه له دَهُ و رحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين كلا لا الموتى ولا لا